براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فتيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأدان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء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 فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاتقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فطدتوا عن سبيله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 وَإِن نَّكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أُمَّةً كُفْرًا إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ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 قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخذهم وينصركم عليهم ويشفص دور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعتى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم ثقاية الحاجين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 لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها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 وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ قَاتِلَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ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 يوم يُحْمَى عليها في نار جهنم، فتُكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنتم لأنفسكم.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 ويحلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله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 إذ هما في الوار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترواها وأيده بجنود لم ترواها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم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 ورتابس قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدته ولكن كره الله بعاتهم ولكن كره الله بعاتهم فتبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين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 لقد بثقوا الفتن من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون لقد بثقوا الفتن من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون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 قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم خسالا ولا ينفقون إلا وهم كاريون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتجنق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يطرقون لو يجدون منزأا أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها ربوا وإن لم يعطوا منها إذا هم ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤسين الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغمون إنما الصنقات للفقراء والمساكين والعامين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاد وفي الرقاب والعارين وفي سبيل الله وبالسبيل فريضة من الله والله عليهم الحكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قُلْ أُؤْمِنُ خَيْرٌ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ بِالْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَنَقُم لِّيُرضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ ألم يعلموا أنه من يحاذب الله ورسوله فأن له نار جأن مطالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج مما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نقوب ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن عفوا عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويحببون أيديهم نكون الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نارج أن مخالدين فيها هي حسبهم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 كالذين من قبلكم كانوا أكد منكم قوة وأثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخبتم كالذي خاضوا أولئك حدقت أعمالهم في الدنيا والآخرة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 يا أيها النبي جاهد السفار والمنافقين واغلب عليهم ونأواهم جهنم وبئس المطير يَحْسَبُونَ بِنَّهُمْ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ كُفْرٍ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَهُم بِالْمُؤْمِنِينَ هُمْ مُسْتَهْزِئُونَ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَن آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ دُعِيَ إِلَى اللَّهِ فَقَدَرْنَا لَهُ رَشَدًا فَإِنْ يَصْبِرُوا يُصِبْ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من قبله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من قبله بخلوا به وتولوا وهم مالمون فأعقبهم نساقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم تغوه ونجواه وأن الله علام العيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم تقر الله منهم ولهم عذاب أليم إِصَابَ لَهُمْ أَعْلَا تَسْتَعْفِرُ لَهُمْ إِن تَسْتَعْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَكُوا لَهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ فرح المخلفون بمقادهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قلنا رجهنم أتز حرا لو كانوا يصرون فليضحفوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون لَيُحَاجَّتَكُمُ اللَّهُ إِلَى طَائِفَتِهِ فَتَدَاعَنُوا كَخُرُوجٍ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا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 وقالوا ذهنا نكون مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالب وطبع على قلوبهم فهم لا يفضلون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعز الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وقالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب يؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيله والله وفوض رحيم ولا على الذين إلى ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون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 والذين اتخذوا مسدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسن والله يشهد إنهم لكاذبون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 أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْهُ رِفَاتًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 فَسَبِّحُوا بِبَيْعِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ الثَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُوْلِي قُرْبَى وَلَوْ كَانُوا أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبر أمين إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون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 ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عرسوا لله أي يتخلفوا عرسوا لله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه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 ولا ينفقون نفخة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهم في الدين وليُنذر قومهم وليُنذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار واليجدوا فيكم غضه واعلموا أن الله مع المتقين.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 ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرف الله قلوبا بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عانيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم